قادر على اخذه من الغاصب مثلا انت غصب منك شيء ما وترددت على الغاصب يماطلك ما يعطيك فجاءك شخص وقال بيع هذه العين علي وانا استطيع اخذها منه بالقوة انا ادخل داره واخذها منه بالقوة فبعتها عليه فالبيع على قادر على اخذها من الغاصب صحيح فكذلك هنا ثم ان قادر على انتزاعها استقر الصلح وان عجز فله الفسخ لانه لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدله ثم ان قادر على انتزاعها فالصلح صحيح وان حاول انتزاعها وعجز فهل يستمر الصلح لا يرجع على صاحبه يقول يا اخي انا اشتريت من كذا فلنت اني استطيع مثل هذا الرجل واذا بهذا الرجل نكد وعنج وغاسيم وما استطعت ان اتصرف معه وعند مطالبتي قد ياخذ مني شيء ويتهمني فانا تراجعت اعطني المبلغ ما يقال لا تم البيع بينكم يرجع بما دفع يرجع قال انا اشتريت منك القطيفه التي عند فلان الغاصب ب ريال وهي الحقيقه تساوي الف لاني ظننت اني استطيع اخلصها فاذا بما ما استطعت عجزت فيطالب بما دفع وإن عجز فله الفسخ لأنه لم يستلم لم يسلم له المعقود عليه فراجع في بدله يعني الذي دفعه بدلا عن المعقود عليه يرجع فيه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد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 يقول السائل توفي ولدي ولم يعتمر ولم يحج هل اعتمر واخج عنه اذا كان بالغ وقادر على الحج او العمرة يعني خلف مال فيجب عليك او ان تحجج وتجعل شخص اخر يحج ويعتمر عنه من ماله او تبرع منك اما اذا كان توفي فقير ما يستطيع فلا يلزمك فان تبرعت عنه فحسن يعني اذا تبرعت بان حججت عن ابنك او اعتمرت عن ابنك فحسن ومتى يلزم يلزم اذا كان مات الابن وخلف في مال فيجب قبل ان تقسم تركته ان يعطى من تركته لمن يحج عنه ويعتمر تقول السائلة معلمة تدرس في القنفذة وتذهب في باس للمعلمات كلهن نساء هل يجوز ذلك وما ضابط الخلوة المحرمة المسافات التي تخرج لها المرأة لا يخلو إن كانت مسافة قصر فلا يجوز لها أن تسافر مسافة قصر إلا مع محرم حتى وإن لم يكن هناك خلوة لأن الواجب وجود المحرم أما إذا كانت المسافة قريبة وليست بسفر يحتاج إلى محرم فإذا ذهب مجموعة من النساء مثلا لمكان قريب لا يعتبر سفرا فهذا هو الذي ينظر فيه بالخلوه ما يجوز للمرأة ان تخلو بالرجل الاجنبي ولا للرجل الاجنبي ان يخلو بالمرأة لكن اذا كان معهم مجموعة فلا يعتبر ذلك خلوة اذا فاذا كانت المسافة مسافة سفر فلا يجوز للمرأة ان تسافر بدون محرم حتى لو لم يكن هناك خلوة أما إذا كانت المسافه قريبة تخرج من طرف البلد إلى الطرف الآخر مثلا فهذا يعتبر فيه موضوع الخلوة فقط إذا لم يحصل خلوة فلا بأس إذا كان مجموعه فلا بأس ويقول هل يجوز دفع الزكاة لعمتي الفقيرة يجوز أن تدفع لعمتك زكاتك اذا كنت لا ترثها اما اذا لم يوجد لها وارث اقرب منك لانك ابن اخ مثلا فلا يجوز ان تدفع لها زكاه مالك وانما اذا قصرت بها النفقه يجب عليك ان تنفق عليها من حر مالك لا من زكاتك فمثلا شخص انت ترثه ما يجوز ان تدفع له زكاة مالك لانه يجب عليك الانفاق عليه اذا قصرت به النفقة شخص انت لا ترثه يجوز ان تدفع له زكاة مالك اذا كان فقير وان كان قريب ما لم يكن من عمود اي النسب مثل ابو الام هذا انت لا ترثه لكن وهو لا يرثك لكن يجب تجب نفقته انه من عمودي النسب وكذلك اولاد البنت لا ترثهم انت لكن يجب عليك اذا قصرت بهم النفقة ان تنفق عليهم ما كان من غير عمودي النسب فان كنت ترثه فلا تدفع له زكاة مالك وإن كنت لا تريثه فتدفع له زكاة مالك فمثلا يجوز أنت أن تعطي عمتك من زكاتك إذا كان لها أولاد يحجبونك من الميراث وإذا لم يكن هناك أولاد ولا إخوة أقرب منك فما يجوز أن تعطيها زكاة مالك لأنك تريثها وهي يجوز لها أن تعطيك من الزكاة لأن العم لا ترث فيجوز أن تعطي العم ابن أخيها من زكاتها ولا يجوز لابن أخيها إذا كان يرثها أن يدفع لها من زكاته يقول نريد اعاده توضيح للعباره الصلح في حق المدعي بيع فيؤخذ منه بالشفعه مع التمثيل الصلح في حق المدعي بيع انت ادعيت على شخص ما بمبلغ من المال قلت له عندك لأشرة آلاف ريال وأنت متأكد من هذا هو أنكر قال ما عندي لك شيء وأنا متأكد هو كذلك يزعم أنه متأكد وأنت متأكد فحينما رأى عزمك على الشكوى قال تعال يا أخي أنت تدعي علي بعشرة ألاف ريال وانا ما عندي ولا أذكر أن عندي لك شيء لكن هذه الأرض بيني وبين أخي أعطيك نصيبي مقابل العشرة الألاف ولا تطالبني فأخذها المدعي يكون هذا في حقه بمثابه البيع جاء أخوه وقال أنت أخذت نصيب أخي من هذه الأرض مقابل ما تدعي به عشرة ألاف أنا أخذ منك بالشفعة نصيب أخي وأدفع لك العشرة الألاف هذا هو يعني بحق المدعي بيع من حق شريكه في العقار أن يأخذه منه بالشفعة بالمبلغ الذي صالح عليه لكن في حق المدعى عليه المنكر ما يعتبر بيع ما ياتي الشريك الآخر ويقول أنت طلع عليك هذا الشخص بعشرة ألاف أنا أدفع لك هذه العشرة الألاف وأخذها لا لأنه في حق المنكر إبراء يقول هل يجوز لي ان اسلي السنه البعديه واترك صلاه الجنازه لان لانه ليس عندي الفرصه الكافيه للسنه البعديه بعد انتهاء صلاه الجنازه ما الحكم وما الافضل صلاه الجنازه ثوابها عظيم اذا حضر المرء الجنازه وصلى عليها فله قيراط من الاجر فإن صحبها الى المقبره حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان والقيراطان كالجبلين العظيمين ثم ان السنه التي بعد الصلاه بعد صلاه المغرب مثلا وبعد صلاة العشاء راتبه والراتبة يستحب المواظبه عليها لكن يقول الأخ إن صليت الجنازة ما أمكنني أصلي الراتبة وإن صل تركت صلاة الجنازة صليت على صليت الراتبة فأيهما أولا أقول صلاة الجنازة تفوت فالأولى لك أخي أن تصلي صلاة الجنازة اولا أن لك فيها قراءة من الأجر مثل الجبل العظيم ثانيا صلاة الجنازة مما يتعدى نفعها لأخيك المسلم أنت تدعو الله وتسأل الله جل وعلا لأخيك المسلم بظهر الغيب والملك يؤمن على دعائك ويقول لك بمثل فصل صلاة الجنازة ثم إن الراتبة لو فاتتك الآن بإمكانك أخي أن تقضيها بعد العشاء أن تقضيها ولو في ساعة متأخرة من الليل لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر دخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر، فشرع في صلاة عليه الصلاة والسلام، فاستغربت أم سلمة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها بعد العصر وقت نهي تقول فأرسلت الخادمة، قالت قفي بجواره وقولي يا رسول الله تصلي في وقت غير وقت صلاة خشية منها أن يكون نسي أو يظن الوقت بعد الظهر أو نحو ذلك فأكمل صلى الله عليه وسلم صلاته وفي رواية أن أم سلمة رضي الله عنها قالت له يا رسول الله صليت في وقت ما كنت تصلي فيه فقال هما سنة الظهر أو راتبة الظهر إن شغلت في وفد كذا عنهما فقضاهما عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر قبلها أو بعدها قضاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام فأنت أخي مثلا إذا كنت مكلف بعمل بعد الصلاة مباشرة ما يمكنك أن تصلي الراتبة وتصلي الجنازة إن صليت على الجنازة تركت الراتبه وان صليت الراتبه تركت الجنازه نقول لك صل الجنازه لانها تفوت ونفعها يتعدى ولك بها اجر عظيم ولا تنسى الراتبه لو ما صليتها الان متى ما تهيا لك فصلها قضاء تقضيها والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ورد من الليل فنام عنه فقضاه من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكانما قرأه ليلا يعني يقضيه ويقضيه شفعا لا وترا فمثلا الرجل من عادته أن يصلي من الليل لكنه في أحد الليالي غلبه النوم فما استيقظ إلا لصلاة الفجر نقول له يا أخي بما أنك من عادتك تصلي في الليل يستحب لك قضاء هذه الصلاة التي تصليها في الليل متى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى الظهر كل هذا وقت للقضاء صليها. تقول أنا أصلي بالليل بالعادة 11 ركعة كيف أقضي نقول صلها 12 ركعة صل ركعتين ركعتين ركعتين وهكذا حتى تكمل 12 ركعة أو تكمل 8 أو تكمل 10 لا حرج ما يلزم أن تأتي بها مطابقة وإنما تقضيها شفعة معنى شفعة يعني ركعتين ركعتين ولا تقضيها وتر إذا كنت توتر بثلاث ركعات ما تقضي الوتر في النهار ثلاث ركعات او خمس ركعات لا تقضيه شفعا لا وترا يقول هل ختان البنات سنة او فرض او مكروه الختان بالنسبة للذكر يستحب حال الصغر ويجب عند البلوغ وهذا مما يعايا بها فيقال مستحب افضل من واجب وهو ختان الولد الذكر ختانه في حال الصغر مستحب وختانه في حال البلوغ عند البلوغ واجب وختانه في حال الصغر افضل من ختانه عند البلوغ وكذلك السلام سنة افضل من واجب بدءك بالسلام على اخيك سنة ورده عليك واجب وهذه السنة افضل من الواجب ان البدء بالسلام افضل فبالنسبه للذكر يستحب في حال الصغر ويجب عند البلوغ واما بالنسبة للانثى فقال العلماء انه مكرمة لانه يخفف الشهوة عند المرأة فليس بواجب ولا سنة وانما هو حسن استحسن ويقول هل للعمرة طواف وداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال يجب على المعتمر ان يطوف للوداع اذا اقام بمكة كما يجب على الحاج اما المعتمر اذا لم يقم بمكة يعني طاف وسعى واراد السفر فهذا عند الجميع لا وداع عليه طاف وسعى واراد يسافر هذا في حل يسافر وليس عليه طواف وداع إذا أقام فبعض العلماء يقول يجب عليه طواف الوداع وبعض العلماء يقول لا يجب عليه طواف وداع ما السبب في الخلاف نعم بعضهم يقول العمره حج أصغر والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمعتمر ما أنت فاعل في حجك افعله في عمرتك ومن ضمن ما يفعله الحاج طواف الوداع قال عليه طواف الوداع في العمرة اخرون قالوا لا لا يجب طواف الوداع في العمرة وان وجب في الحج لان الحاج يخرج من مكه ويعود ويخرج فليجب عليه طواف الوداع واما المعتمر فهو مقيم في مكه ما خرج فلا يجب عليه طواف وداع فالمساله فيها خلاف واذا طاف المرء للوداء فذلك حسن لانه عباده وقربه وطاعه لله تبارك وتعالى فيحسن من المعتمر ان ياتي به يقول ما حكم لمس المراه بدون قصد هل ينتكد الوضوء مس المراه اذا مس الرجل زوجته بشهوه فان كان من وراء حائل فلا ينتقض وضوءه وان كان من دون حائل ومسها بشهوه انتقض وضوءه هذا بالنسبه لزوجته واما بالنسبه للمراه الاجنبيه فيحرم عليه ان يمسها بشهوه او بدون شهوه من وراء حائل او بدون حائل يحرم عليه ذلك لكن يقول الاخ مثلا في الزحام في الطواف مثلا مست يدي جسم امراه بدون حائل او بهم وراء حائل هل ينتقد وضوئي اقول لا لا ينتقد وضوءك ما دمت ما قصدت وما مسستها بشهوة وإنما نتيجة الزحام فهذا لا يؤثر على وضوئك والحمد لله يقول ما معنى قول المصنف ويستخرجه منه بشره نعم يستخلجه منه بشره يعني بقوته وتسلطه ولسانه والآخر يريد السلامة ما يريد مشاكل ولا يريد التعب مع صاحبه قال له ادعي عليك مئلف ريال تعطيني الألف وإلا أنا تقدم للمحكمة فإذا كان المدعي هذا يعرف ما له شيء عند فلان لكن يعرف ان فلان يستحي ولا يحب المطالبات ولا يحب الاحضار للمحاكم وقال تعال يا اخي انا اعطيك هذا المبلغ اعطيك نصفه ولا تطالب فيحرم على الاخذ ان يأخذ لانه اخذ هذا المبلغ بشره بلسانه وتخويفه وهو اخذه بغير حق يقول ما حكم صلاه التسابيح صلاه التسابيح يرى كثير من العلماء انها ليست بسنه ولا ينبغي ان تصلى وممن يرى هذا الامام احمد رحمه الله يقول الاحاديث الوالدة فيها ماهب قويه ولا يصح ان يعتمد عليها وديننا والحمد لله يعتمد على اشياء ثابته ما يعتمد على اشياء ضعيفه اما ايات من كتاب الله تبارك وتعالى او احاديث صحيحه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فلسنا بحاجة الى ان نتشبث باي شيء من امر ديننا نقول صلاه كذا صلاه كذا الى اخره لا عندنا ولله الحمد ثوابت ثابتة والمحافظة عليها فيها غنية ولله الحمد اذا حافظ المرء على السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها حافظ على سنة الوتر حافظ على صلاة الضحى حافظ على تحية المسجد حافظ على النوافل المطلقة الواردة في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خير وغنية وبركة فليست افعالنا في عبادتنا تعتمد على اشياء غير ثابتة نعتمد على ثوابت قوية ولله الحمد فلا ناخذ بشيء ما ثبتت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم باقوال الثقات فلذا يرى كثير من العلماء انها ليست بسنه بل يرى بعضهم انها بدعه لانها ما هي ثابته بالاحاديث الصحيحه يقول هل يجوز اداء عمره واحده على اكثر من شخص لا يا اخي العمره ما تصح الا عن واحد والحج يصح عن واحد مثلا تقول اريد ان احج عن امي وابي في حجه واحده نقول لا تقول اعتمر عن امي وابي في عمره واحده نقول لا العمره عن واحد تقول اريد ان احج عن امي واعتمر عن ابي نقول نعم فالنسك يكون عن واحد فقط يقول توفيت امراه عن زوج وابنين وبنت وعم واب وإخوة فمن ينث يرث الابوان الاب والام لكل واحد منهم السدس والباقي لا والزوج يرث الربع والباقي للابنين والبنت للذكر مثل حظ الانثيين وليس للاخوه شيء سواء كان الموروث اثاث او عقار او ذهب او فضه او اي شيء يشتركون فيه للابوين لكل واحد منهم السدس وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للابنين والبنت للذكر مثل حظ الانثيين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين